قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وليتمنوا ابدا بما قدمت ايجيم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعم مر 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان وعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبرئ ل فان فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه قل من كان عدوا لجبرئيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه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 اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا 129. كآيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 120. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 121. ولما جاءهم رسول منهم